بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام محدث العصر وفقه الزمان محي السنة وناصرها قامعي بدعة ورادها عمدة أهل السنة وإمامهم مقدم أصحاب الحديث وشيخهم أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلة الأثري كان الله له وعفى عنه إخوة الإيمان والآن مع الشريط الرابع بعد المئة الثامنة على واحد وفيه ثلاث مسائل مهمة الأولى زواج التيس المستعار الثانية المرابحة في البنك الإسلامي الثالثة حكم التصوير الفوتوغرافي والفيديو تم تفزيل هذا المجلس في اليوم العشرين من شوال 1412 هجري الموافق الثاني والعشرين من الشهر الرابع 1992 ميلادي لا تتبعوا نسنا من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه فاذا نحن الآن نحتال على ما حرم الله كما فعل اليهود وهذا المثال الذي ذكره ربنا عن جوج في القران في مثال ثاني هذا المثال الأول والحمد لله يعني نادر جدا جدا من عامة المسلمين من لم يسمع به قضية أن رب العالمين حرم عليهم الصيد يوم السبت فاحتالوا نادر جدا من عامة المسلمين من لا يعلم هذه المخالفة التي وقع فيها اليهود أما الحديث الثاني فأكثر أكثر المسلمين هم به جاهلون قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه شو معنى الحديث لعنى الله اليهود حرمت عليهم الشحوم هذا التحريم الذي ذكره الرسول عليه السلام في هذا الحديث مذكور في القرآن الكريم قال عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم من هذه الطيبات الشحوم كان اليهودي يذبح الشات الكبش الفاره السمين المشحم فالشحم حرام عليه يرميه أرضا هيك الله عز وجل كلفهم وتعبدهم لماذا قال في الآية فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت هل صبر اليهود على هذا التحريم الجديد أن ينتفعوا من الشحوم حرم ذلك عليهم ما صبروا كما أنهم لم يصبروا عن الانتفاع من الصيد يوم السبت اللي في القلجان فلعنهم الرسول عليه السلام أيضا من هذا الجانب لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم لكن هل أكلوها شحماً؟ لا احتالوا كما احتالوا على صيد السمك ماذا فعلوه؟ قال عليه السلام فجملوها أي ذوبوها وضعوا هذه الشحون في قدور وأوقدوا النار من تحتها فساخت وسالت وأخذت شكلاً جديداً إذن هذا الشكل في زعمهم غير الحكم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها قال عليه السلام وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ذمناه هل وقع المسلمون في مثل هذا الاحتيال وفي مثل هذه المخالفة ما أكثر ذلك هناك نوع من النكاح معروف عند العامة اسمه نكاح التجحيش أو التجحيشة في الشرع اسمه نكاح التهليل وقال عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له هل هذا واقع اليوم؟ نعم أنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى كان هناك في دمشق محلة اسمها العمارة الجوانية من ذهب إلى دمشق ووصل إلى مكان يسمى بمصلبة العمارة البرانية ثم منها يتوجه إلى المسجد الكبير المعروف بالمسجد الأموي فمن هذه مصلبة اللي بتسموه اليوم أنت المثلث يتحول جنوبا إلى المسجد الأموي أول هذا السوق سوق ضيق على الأساليب القديمة ومضل كان هناك دكان صغير جدا بجانب مسجد الدكانة صغيرة صاحبه أو صاحبها يبيئ الدخان وبجانب المسجد الشيخ أذكره كأني أراه الآن جالس على كرسي والطريق ضيق يعني السيارة بالكاد أن تمر بهذا الطريق جالس ووضع كتاب بين يديه يأتوا الناس المبتلون بتطليق الزوجة وقد يكون التطليق غير شرعي فبدهم بقى فتوى بدهم مخرج هذا الرجل كان إذا جاءه الإنسان يقول أنا طلق زوجتي وهي الطلقة الثالثة وإلي منها أولاد وما لا يعرف شو بدي ساوي برجع لها بأي طريق الله أكبر إما بطريق التحليل أو بطريقة أخرى ما سمعتم بها إطلاقا لكن الذي يهمني الآن هذه الطريقة يتفق مع الزوج الندمان على تطليق زوجته بأن يأتي له بشخص يتزوج هذه المرأة ليبات معها ليلة واحدة وفي الصباح بيطلقها عشان ترجع للزوج الأول النادم على تطليقها في زعمه يطبق قوله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكه زوجا غيرها جبل زوج غير الزوج الأول لكن انظر الآن كيف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبين القرآن كما قال الله عز وجل نفسه في القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فهنا بيّن الرسول عليه السلام أن الطلاق الذي يبيح للزوجة أن تعود إلى زوجها هو الطلاق الذي يكون بقصد الزواج بقصد الإحصان بقصد الإنسان التوالد كما تزوجها الزوج الأول ينبغي أن يتزوجها الزوج الثاني أما إذا تزوجها بنيت تحليلها للزوج الأول فهذا خالف القرآن لأن القرآن يأمر بالنكاه المشروع الذي لمح إليه في مثل قوله تعالى وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هذا الزوج الثاني لا تتحقق في هذه الصفات إطلاقا فلا جرم أنه استحق ذلك الاسم الطريف من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سماه بالتيس المستعار التيس المستعار فهو ينزو على هذه المرأة ليحلها للزوج الأولى هذا الشيخ كان يجلس في ذلك الطريق ليحل مشاكل هؤلاء الأزواج الذين طلقوا وندموا بطريقة التيس المستعار والرسول يقول لعن الله المحلل والمحل له المحل له هو الزوج الذي طلق والمحلل هو هذا التيس المستعار الذي يباد تلك الليلة ثم يطلقها هذا احتيال على أحكام الشراء نفعل كما فعل اليهود الذين لعنوا بسبب احتيالهم يوم السبد ولعنوا بسبب احتيالهم على الشحم غوابوه وكان محرما عليهم وهكذا نحن الآن نفعل دور الفتي هذا يريدني اشتري سياره ب 10000 تايا صاحب البنك اعطيني 10000 وانا بعطيك الربا هذه ربا ما يجوز لكن بطريقه اللف دوران جاز لا فرق بين هذه المعامله وتلك المعامله اليهوديه سواء ما يتعلق في صيد يوم السبت او ايدابه الشحم أما الإحتيال الثاني بالنسبة لهذا رجل وأنفاره يأتي يستوضح طريقة زواج الرجل الذي طلق زوجته طلقة الثالثة يقول له أنت كيف تزوجتها يتم يدقق معه ويدقق معه حتى يمسك منه ثغرة ويقول له هذا الزواج باطل مثلاً مثلاً المذهب الحنفي يبيه للمرأة البالغة أو الفتاة البالغة أن تزوج نفسها بنفسها دون إذن وليها فهو يبحث مع هذا المطلق وإذا به يجده كان يتزوج على المذهب الحنفي وقال لا هذا زواجك باطل لأن الرسول عليه السلام قال لا نكاه إلا بولي وشاهدي عدل إذن يخكم عليه لكي يرجع لزوجته أن الحياة التي عاش عاشها مع الزوجة ولها من أولاد هذه حياة غير شرعية لكي يز... يرجع لزوجة أيضاً بطريقة غير شرعية وهكذا نفعل اليوم كما يفعل مع الأسف اليهود فإذا عرفنا هذه الحقائق البنك الإسلامي مع الأسف يتعامل بهذه المعاملة وبأسوأ منها فكثير من إخواننا ذكروا لنا أنهم ذهبوا وطلبوا استجلاب آل من أوروبا فطلبوا طبعاً شيء يسمونهم يسمونهم بالمرابحة كان الاتفاق مثلا انه لسته اشهر الربح اللي هن بيطلبوه لجلب هذه الاله بطريقتهم بالميه مثلا عشرة لكن ال صاحب الحاجه بيقول بس انا ما استطيع انه اوفي بست اشهر لابد ما تمهلوني لسنه واذا بالمرابحه تجيد هاي هي المعاملة الربوية أخذ ربا مقابل الصبر في الوفاء على أخيك المسلم وأنا أقول بمثل هذه مناسبة التجار ربنا عز وجل جعل لهم طريقة ليكسبوا بها أجور كثيرة جدا. بطريق التجارة إذا كانت تجارة مشروعة والعكس بالعكس إذا كانت تجارتهم غير مشروعة فيصدق عليهم قوله عليه السلام التجار هم الفجار إلا من بر وصدق فهؤلاء الذين يبرون ويصدقون لو عاملوا زبائنهم بسعر النقد سواء اشترى تقصيطاً أو نقد يكسبون من الأجور أكثر من قائم الليل وصائم النهار ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى الأحاديث العامة التي تحض المسلمين أن يكونوا إخوة متعاونين كمثل قوله عليه الصلاة والسلام والله مع العبد ما كان العبد عوناً لأخيه المسلم إذن رجل جاء يريد أن يشتري معك حاجة فمنها باهظ أو دون ذلك وما عنده إما المبلغ كله أو ما عنده نصفه أو مشابه ذلك فأنت أعينه وبعه بنفس السعر اللي بتبيعه بالكاش بالكاش هنا يأتي حديث عظيم جدا يقول عليه الصلاة والسلام قرضوا قرضو درهمين صدقت درهم أي إذا أقرضت أخاك المسلم درهمين كما لو تصدقت بدرهم قرجت منه اصور الآن رجل أقرض مسلما مئة دينار إلو خمسين كأنه تصدق بخمسين دينار مئتين كأنه تصدق بمئة ألفين كأنه تصدق بألف وهكذا فتصوروا الآن التجار كما أقول أنا لو أنهم سركوا هذا الطريق المشروع مثل منشار الطالي والنازل بيكسبوا حسنات وأجور بينما هذا لا يستطيعه غيرهم ممن لم يؤثر لهم هذه التجارة ولعلكم تذكرون معي ذلك الحديث الذي جاء في صاحب البخاري أن الفقراء عقدوا ما يشبه مؤتمرا بينهم وتداولوا الأمور الدينية مش الدنيوية فأفكروا أنه هنا فقراء ما بيستطيعوا يتصدقوا ما بيستطيعوا أن ينفقوا في المشاريع الخيرية إلى آخره فأرسلوا رشولا من طرفهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ويتصدقون ولا نتصدق قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم تسبحون الله دور كل صلاة 33 وإتمالة للورد معروف إلى المئة فرح رشول الفقراء وراجع إلى أصحابه الفقراء فأخذوا يطبقون هذا الورد لكن سرعان ما بلغ خبر هذا الورد إلى الأغنياء وبلغ خبر هذا إلى الفقراء فرجع الرسول رسول الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما كاد الأغنياء يسمعون ما قلت لنا ففعلوا مثل ما فعلنا فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فهل عرف الأغنياء فضل الله فضل الله عليهم الجواب لا على العكس من ذلك عصوا الله في تجارتهم ببيع الشيء بثمنين ثمن النقد وثمن التقصيد فهذا ربا بينما لو أنهم عكسوا لربحوا الأجور المضاعفة قيلة الوقت البيع والشراء ما شاء الله ولكن كما صادق الله عز وجل حين قال وأحضرت الأنفس الشح أي طبيعة الإنسان البخل وقد قال عليه الصلاة والسلام شر ما في الرجل جبن خالع وشح هالع هذا شر ما في الرجل هذا الشح ومن الشح أن تكسب بسبب اضطرار أخيك المسلم أن يؤجل ثمن الحاجة فتضاعف له ثمنها وفي هذه ذكرى ان شاء الله وذكرى تنفع المؤمنين شيفنا قبل يومين لا في <تصفيق> بس إضافة حول الموضوع من باب يعني وضع النقطة على الحروف كما يقولون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أول <تصفيق> أمس سألني سائل شيفنا على الهاتف عن شهادة يريد أن يشهد بها على إنسان يريد أن يأخذ مالا من البنك الإسلامي فقلت له يعني هذا المال بأي حق تأخذه قال هو يريد أن يأخذه للزواج قلت له يعني قرض قرض حسن قال لعله قرض حسن قلت له ما يصلح لعله يعني لابد من معرفة إذا قرض حسن يعني امر القرض أيسر من سواه مع أنه في عالي إشكالات لكن بضل يعني بعيد عن قضية الربا والفوائد والمرابحة التي يسمونها بعد قليل تصل قال لا هذا ظهر أنه ليس بقرض حسن قال هو في الحقيقة مرابحة لكن خدعة يريد أنه يتفق مع واحد صوريا ويأخذ من البنك ألف ويرجع للبنك ألف وثلاثمئة وخمسين أو ألف ورعمائة يعني عينك عينك كما يقولون بنك الإستامية نعم نعم الله المستعان والله الله الحمد لله الذي خلقنا من عدم بقدرته ورزقنا من عد من اقيميته واستخلفنا في هذا الوجود لطاعته وعبادته واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمته إنه نعم المولى ونعم النصير وبعد فلقد سبق وأن أعطيتك ورقة فيها سبعة أسئلة كلفت بحملها إليك من المدينة المنورة للإجابة عليها ضمن شريط ثم اتصل بي قبل ثلاثة أيام لأن أسأل السؤال الآتي بالإضافة إلى الأسئلة التي أعطيتك إياه يقول الأخ الآن بالنسبة للفيديو والأشرطة والتصوير الذي يتم داخل المساجد يريد أن يعرفوا ما حكم هذا الفعل الآن المحدث وأن تسلط الأضواء عليه مما يفتح الله عليه. لقد تكلمت كثيرا حول هذا الموضوع الذات وهو جدء من ما يتعلق بموضوع العام أنا وهو التصوير والمسلمون والحمد لله قد تفقوا جميعا على أن أصل التصوير محرم بأدلة صريحة من السنة الصحيحة التي يمكننا أن نطلق عليها أنها أجمعت على تحريم التصوير وأن هذا التحريم أمر مقطوع به لكثرة الأهاديث التي تناولته فصار أمرا ثابتا بالقطع إلا أن هؤلاء المسلمين منذ القديم وإلى اليوم وكما قال رب العالمين تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولا يزالون مختلفين مختلفين إلا من رحم ربك ولا شك أن هذه الآية لا تعني مطلقا أنه على المسلم أن يرضى بهذا الخلاف ما دام أنه لابد منه لأن المقصود من مثل هذا النص تماما كما هو المقصود من نص سابق حينما تحدثنا عن بيع التقصيد وذكرنا قوله عليه السلام لتتبعن سننا من قبلكم لا يعني الرسول عليه السلام بهذا الحديث مجرد الإخبار وإنما يعني تحذير بهذا الذي سيقع كذلك قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك لا يعني بهذا الإخبار الرضا بهذا الاختلاف وإنما يخبرنا بأن هذا الاختلاف واقع فانجو أيها المسلم من أن تكون عاملا في تحقيق وفي إيجاد مثل هذا الاختلاف وفي اعتقادي أن على كل طالب علم أن يربط بين هذه الآية ليتفهم فهما صحيحا وبين حديث الفرق الثلاث وسبعين فكلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة هذا هو الافتراق وهذا هو الاختلاف المنصوط في الآية فهل وقف الرسول عليه السلام في هذا الحديث عند قوله وستفترق أمتي على 73 فرقة فقط أم قال مبينا موضحا لما يجب على المسلم أن يكون عليه في زمن هذا الافتراق وهذا الاختلاف قال كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابه إذن الآية هذه تنبي أن الخلاف سيقع وأن على المسلم أن ينجو من هذا الخلاف باتباع السنة الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الاختلاف في الصور قديما من جوانب عديدة المهم الآن أنهم اختلفوا على قولين منهم من قال وهو الحق أنه الأحاديث التي جاءت في تحريم الصور وفي لعن المصورين تشمل سواء كانت الصورة مجسمة وعبارة أخرى لها ظل أو كانت ليس مجسمة لا ظل لها أي لا فرق بين صنم تمثال حجر خشب ونحو ذلك وبين صورة تصور على الجدار على الورق على الستار ونحو ذلك سواء إذن الصورة كانت مجسمة أو غير مجسمة هذا أحد القولين وهو الصحيح لعموم الأحاديث التي وردت في النهي عن التصوير وفي لعن المصورين القول الثاني قال المقصود بهذه الأحاديث فقط الصور المجسمة والمصورين الذين يصورون هذه الصور المجسمة أما صورة كما قلنا على الجدار على الستار على الورق فهذا لا يشمله تلك الأحاديث هذا كان يومئذ للسبب الذي قلناه آنفاً أن بعض الأحاديث ترد عند بعض العلماء ولا ترد عند آخرين ولذلك فحجة الله تبارك وتعالى قائمة اليوم على أهل العلم قاطبة إذا اتقوا ربهم عز وجل لأن السنة مجموعة موجود الأحاديث في كتب يعني سهلة التناول من هذه الهديث التي تبطل تأويل الهديث وحملها على الصور المجسمة حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها <تصفيق> الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن نبي صلى الله عليه وسلم كان غائبا في سفر فلما أقبل تهيأت له السيدة عائشة وكان من تهيئها لاستقبال حبيبها وزوجها ونبيها أن وضعت ستارة عليها تماثيل ولما أراد الرسول أن يدخل وقصه فسارعت إليه قالت يا رسول الله إن كنت أذنبت فإني أستغفر الله قال لها ما هذا القرام قال يا رسول الله قرام اشتريته لك يعني أتزين لإستقبالك فقال عليه الصلاة والسلام وهنا الشاهد إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم هؤلاء المصورون هذه الصورة ما كانت مجسمة ما كانت صنما لها ظل وإنما كانت صورة إما مطرجة وإما مدهون بدهان كما ترون اليوم يعني هذه الأنواع من السياب وقد تفننوا كثيرا في تصوير الصور وطبعها ودمغها بحيث لا تجول ولو بأقوى المجيلات الله أكبر فإذن لما قال الرسول عليه السلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم إذن تلك الأهاديث التي أشرنا إليها آنفا تعني كل صورة سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة هذه مقدمة لابد منها بين يدي الإجابة عن السؤال المطروح آنفا في هذا الزمن ومنذ تقريبا أكثر من نصف قرن من الزمان حينما بدأت تنتشر بين المسلمين ال... الآلات الحديثة التي تسمى بالكاميرا فحدث في العالم الإسلامي آلة تنتج الصورة بأوضح معالمها بطريقة كبس وضغط على جر وإذا بالصورة تطبع على ورق لا شك أن الإسلام يعالج كل أمر يحدث ويعطي له حكما ولكن من الذي يستطيع أن يصدر حكما شرعيا على كل ما يحدث مما يمكن أن يقال فيه جائز أو غير جائز هنا حقيقة لا بد من لفت النظر إليها لا يستطيع إصدار الحكم الشرعي في كل ما يحدث على مر الزمان والسنين إلا من كان فقيها ليس بالمعنى المصطلح عليه يعني فقيه في المذهب الحنفي في المذهب المالكي أو الشافع أو الحنبلي فضلا عن المذاهب الأخرى الشيعة والزيدية والإباضية ونحوها لا ليس هذا هو الفقيه الذي يتمكن من أن يعطي حكما لأي أمر يحدث لأنه سوف يصدر حكما قائما على قواعد مذهبية وليست على قواعد شرعية قرآنية أو حديثية الفقيه هو الذي أراده الرسول عليه السلام حديث المشهور في المخارب المسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين الآن وقفنا عند هذه الكلمة الدين ما هو الدين قال الله قال رسول الله إن الدين عند الله الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإذن الفقه الذي ذكره الرسول عليه السلام في هذا الحديث هو الفقه في الدين الذي ليس هو أكثر من كلام الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فمن لم يكن متفقها في الكتاب وفي الحديث فهذا لا يستطيع أن يعطي حكما شرعيا صحيحا طرح أول ما طرح فيما بدى ونشر السؤال حول الصور الفوتوغرافية بالكاميرا وجه إلى مفتي مصر يومئذ وكانت الصولة والدولة العلمية يومئذ لمصر لأن الحقيقة هي عريقة بالأزهر في دراسة العالم الشريعة الإسلامية أكثر من أي بلد إسلامي آخر ولذلك فالمصريون وبالخصوص في أزهرهم توارثوا هذه المنزلة فوجه السؤال إلى مفتي مصر يومئذ المعروف بالشيخ بخيت فكان منه أن أجاب بأن هذه الصور الفوتوغرافية هي جائزة وبتعليلات عجيبة جدا لم ينحو مطلقا إلى أن يدرس الأحاديث التي جاءت في التصوير و المراعاة ما دلت عليه هذه الأحاديث من الحكمة أو الغاية من تحريم الشار الحكيم لهذه الصور وإنما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 أنه أباح هذا التصوير بزعم أنه لا يخرج أن كونه فيه حبس الظل وأن هذا الحبس هو من قوانين إلى في هذا الكون وليس للإنسان فيه كسب وهنا تظهر المكابرة وتظهر أن المقصود هو يعني بزعمهم التيسير على الناس وعدم التضييق والتحجير عليهم حيث يقول بأن هذا ليس من عمل الإنسان فهو يتناسى حقائق لا يمكن لإنسان أن يجهلها الحقيقة الأولى من الذي صنع هذا الجهاز رب العالمين كما خلق الشمس والخمر وأوجد بواسط الشمس الظل فكذلك رب العالمين إن خلق هذه الآلة الجواب لا إنما تكونت هناك جهود مستمرة ومتطاولة من هؤلاء الكفار حتى أوجدوا هذه الآلة وأخيرا حينما يريد المصور أن يصور هذه الآلة هل الآلة يضعها هكذا فهي تصور أم لابد من شيئين بل أشياء معروفة اولها أن يوجه الجهاد إلى ما يريد تصويره والأمر الثاني لابد من كبسة ومن ضغط على زر تجاهد هذه الحقائق مع الأسف والناس أكثر الناس كما قال رب العالمين بحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعقلون وهاتي إذا كنت هذه الثلاثة وتبنى طلاب الأزهر وساتر الأزهر ودكاترة الأزهر وجمعتني مصادفات وظروف كثيرة مع بعضهم وهم يحتجون بثتوى مفتي مصر في زمان الشيخ بخيت أذكر جيدا أنه جرت بيني وبين أحد كبار الإخوة المسلمين مصريين قديما مناقشة حول هذه القضية واحتج بما منهما ذكرت لكم نخلا عن ابخيت قلت له أرأيت اليوم هناك معامل ومصانع دخمة جدا بكبسة زر بضغط على زر تخرج أصناما في دقيقة واحدة بالعشرات بل بالمئات وهذا تعرفون والأصنام مثلا كالدمة تبع الأطفال الصغار بل في أصنام من الرخام من معدن تمثل امرأة رقاصة مثلا وبجانبها كلب ونحو ذلك هذه كلها صبت صبا بواسطة هذه الأجهزة أرأيت أن هذا ليس فيه إلا كفسة أخت الكفسة هل ترى أن هذه الأصنام جائدة أبوهيت الرجل وما وسعه إلى أن يقول لا هذا ما يجوز لماذا قال لأن هذا مجسم لكن أتيت من نفس الباب الذي هو أتاني قلت له هذا صحيح مجسم ولكن بالآلة وليس بالنحد بالإذمين الشاكوس ومطرقا وإلى آخرين فسكت الرجل وأقل شيء أفحمه ومضى العالم الإسلامي أكثره يتبنى هذه الفتوى التي فيها استباحة ما يدخل في عموم النص هنا الآن أعود إلى الفقه من الأهديث هذا الذي يصور بهذا الجهاد ما اسمه لغتان مصور الرجل يقول كل مصور في النار لماذا نخالف إذن هذه كلية لمثل هذه التعليلات العقلية المنطقية والتي يقفر بها نفس متبنيها فيما يتعلق بالصور الفوترافية التي لا لها كل مصور في النار كلية هذا مصور من صور صورة هذه صورة لا يمكن أن يقال لها إلا أنها صورة إذن عطلت دلالات هذه النصوص العامة والتي يتفق علماء الأصول على أنه يجب أعمال النص العام إلا إذا دخله مخصص وليس هناك مخصص في طبيعة الحال فإذن هذا التصوير دخل في عموم تلك النصوص فسواء إذن صورت الصورة بالقلم بالريشة بالدهان بهذا الجهاز الذي وفر على المصورين أتعاب وأجمان كبيرة والآن ننتقل إلى الفيديو الفيديو في اعتقاد شر من هذه الصور التي تحدثنا عنها آنفا والتي تصور بالكاميرا لماذا؟ لأن من حجتنا على المخالفين لهذه الأحاديث النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث هؤلاء المصورون الذين يضاهون بخلق الله إذن هنا الذي يصور بقلمه وريشته هذا تواء في الستارة أو في النحت هو مضاهي لخلق الله عز وجل والله عز وجل غيرة على مقام الربوبية والألوهية حرم على عباده أن يضاهوا بخلق الله صورة فالآن هل المضاهاء بالقلم الريش أدق وأشد أم بالآل الفتغرافية لا شك أنها بالآل الفتغرافية أدق أنا أذكر جيدا حينما كنت في المدرسة الابتدائية كان معلم الرسم في الفصحة في الفرصة يجلس في الساحة والألعاب يلعب والأطفال يلعبون فيكون جالسا بجانب اللوح الأشود فينادي أحدهم تعال يا ولد وكان يومئذ منتشر لبس الطربيش عند المسلمين بعامة ومنهم من أطفال قال له وقف الحوار بتقوله حوار تباشير يعمل هيك خطوط وإذا صورة الولد اللي أمامه في اللوح مصور باهر يعني كأنه يلعب بلحظة واحدة بتطلع الصورة تنظر تشوف هذا هو بدأته. لكن قد تكون هناك مثلا شعر نفسي من هون أو من هون أو من ورا ما بتطلع ما بتطلع لكن الصورة الفوتوغرافية بالطلاعة تمام هل من انسان عاقل متجرد عن الهوى يستطيع أن يقول لا هذه ما فيها مضاهاء وذاكري خربشة الخربشات هذه هي فيها مضاهاء فقط لا أحد يستطيع أن يكابر وأن يجحد أن التصوير الفوتوغرافي هذا فيه مضاهات لخلق الله أكثر من التصوير الذي كان معروفا في ذلك الزمان كذلك قل عن الأصنام التي انتشرت اليوم في بيوت في صالونات في المحلات اللي ببيعه الثياب خاصة النسائية وقريبا يمتد يوم ولا مبارئ, مبارئ. مرّلنا في بعض المحالات ونحن في السيارة وقفنا عند الإشارة طلعنا يا كمينا وإذا هنا امرأة وهنا امرأة يعني إذا ما تدقق الإنسان النظر يتوهم أن حقيقة هذه امرأة لابس جربات لحمية لابس جربات ذات العيون الكشافة للون الساق إلى آخره وهكذا أي. هذه الأصنام الآن أدق من تلك الأصنام التي كانت في ذلك الزمان ولعل بعضكم يعلم قصة ذلك طلياني الإيطالي الرسام الماهر الذي يضرب به المثل في نحته للتماثيل والأصنام الكبيرة أنه ذات يوم يعني انتهى من نحت الصنم الذي قام عليه كذا اياما ومن كثرة ما اعجب بصورته هو بخلقه هو قال له تكلم وطبيعة حال ما, ما تكلم فحطمه شرة تحته تذكرون اسم هذا المصور؟ ها؟ يمكن يكون هذا هو هذا المهم هذا صور صنما هذه الأصنام الآن انتشرت بين المسلمين لماذا لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من رأفته بالمؤمنين بقول من حام حول الحما يشك أن يقع فيه لما أنت تقول أنه تصوير على الورق بإيدك ما علي شي بس لا تطور صنم حيمضي زمن يتطور هذا الضلال من هذا الضلال الصغير إلى ما هو أكبر لما تقول انت مثلا الصور هذه ما دام ليست حتى حتنتشر الصور في ثياب الأطفال ثم من ثياب الأطفال إلى الشباب الكبار ثم من الشباب الكبار إلى الرجالات وإلى آخره وهذا كله مشاهد وما العاد عنكم فعيد لما ذكرناكم بما نراه في المساجد الآن من تشار الصور في ظهور الشباب وفي صدورهم وما إلى آخرين فالشاهد إذن التصوير بالكاميرا هذا فيه مضاهى لخلق الله أكثر من اليد خلينا الآن ننتقل الفيديو الفيديو ترى الصورة كأنها حقيقة بيتكلم وبيمشي وبروح وبيصارع وبيغارب وبيلعب بالكرة والآخرين وكأنك أنت تشاهد سيد عيال من الذي يستطيع أن يقول أن هذه الصورة ليست أخطر من صورة الكاميرا وليست أخطر من صورة اليدوية لا يستطيع إلا إن كان الصاحب هوى ولذلك فنحن لا نزال نقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين كل هذه الصور ما كان معروفا قديما بالصور بالريشة بالدهان بالنحت ما شبه ذلك كل ذلك داخل في عموم الأحاديث بالكاميرا داخل في عموم الأحاديث بالفيديو داخل في عموم الأحاديث والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كن فهذه الصورة إذن لا يجوز أن تكون في بيت متلم أي نوع كام من هذه الأنواع ولكن هناك كما يقول الفقهاء ما من عام من إلا وقد خص هل هناك بعض الصور ممكن أن تستثنى من التحريم الجواب نعم فقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب بنات من جوار السيدة عائشة يسربهن إلى السيدة عائشة لتلعب معهن بالصور الصور البيتية بيتية صنع حتى دخل يوما عليها فوجدها تلعب بلعبها وبين فرس له جناحان فقال لها يا عيشة فرس له جناحان قالت يا رسول الله ألم يبلغك أن خيد سليمان كان الزوات أجنحة فضحك عليه السلام أي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى زوجه عائشة وهي صبية صغيرة كما تعلمون حيث عقد عليها وهي بنت سبع وبنى عليها وهي بنت تسع فكان يراها وهي تلعب مع جاراتها صغار ولا يمكن ذلك عليها فأخذنا من هذه الصورة المنقولة في الحديث الصحيح أن لعب البنات جائزة لأن فيها فائدة يعبر عن اليوم بتعليم البنت على ما يتعلق بتدبير المنزل كما يقول اليوم فأولى وأولى أن تكون بعض الصور المعروفة اليوم جائزة لأنها أشد حاجة وضرورة إليها من حاجة السيدة عائشة إلى لعبها فمثل الصور الشمسية تبع الهويات والجوازات ونحو ذلك مما فيه تحقيق مصالح لكل أمة بل ولكل شعب كذلك أنا أقول الآن بالنسبة للفيديو مع الأسف لو استعمل هذا الجهاز العجيب الغريب في تعليم المسلمين بعض العبادات التي لا يمكن أن يتعلمها المسلمون ما شاء الله سعيدا أن يتعلمها المسلمون بطريقة السماع لكن بإمكانهم أن يتعلموها بطريقة إيش؟ الرؤية فلو أن هناك دولة إسلامية بحق تعلم مثلا حجاج كل سنة قبل الحج في الأشهر الثلاثة أشهر الحج تذيع بالإذاعة المرئية كما يقال طريقة الطواف حول الكعبة من أين يبدأ كيف يستقبل الحجر الأسود اذا انتهى من الطواف اين يذهب يذهب الى المقام ويصلي ركعتين ويمثل الزحام كيف يتغرب في حال زياره وهكذا حين اذا يتعلم الحجاج الحج وهم في بيوتهم لكن هذه الصلاه مثلا صلوا كما رايتموني اصلي اكثر المسلمين لا يعرفون صلاته عليه الصلاه حتى الفقهاء منهم الذين يقال انهم فقهاء فضلاً عن الدكاترة الذين يقال إنهم دكاترة آخر الزمان لا يعرفون كيف صلى الرسول عليه السلام كل واحد منهم درس صفة الصلاة لحدود مذهب ضيق هذا حنفي لابد ما يحط إيديه هنا يعني عند عورته ذاك مالكي لابد ما يزدل يديه ذاك شافي يعمل هكذا مثل سرطان هذا البحري اه وهكذا قل من تجد يضع يديها كذا على الصدر كما فعل الرسول عليه السلام هذا بيرفع ايديه اول مره وبعدين لا يعود اليها لذلك يرفع عند الركوع رفع منه لكن لا يخذ يرفع شو بيساوي اوكي <تصفيق> ولا أنا بدي وصف لك سعيدا أي في دجلس خاصة المهم الرفاء بيكون على صفتين كما جاء في السنة إما يحاذي وبعضهم شو بتاوي انظروا آه ما بصاح الرفاء المحاذا إلا ما يعمل هيك لا هو المحاذا هيك أو بحاذي مع المنكبين فقط بعضهم يغالي فيرفع هكذا وبعضهم يعمل ايه رفع راسهم من الركوع وعمل ايه ما هذا هو الرفاء فلو عرض في التلفاز كيفية صلاة الرسول كيفية حج الرسول عمرة الرسول صوروا بقى الفوائد التي ستأم العالم الإسلامي ترى هذه الفوائد أكثر ولا فوائد لعب السيدة عيشة في بيتها إذا كان الرسول أباح ذلك هذا مباح من باب أولى أظن أني أجبتك عن سؤالك يعني شيخنا إذا إنسان مثلا يتكلم عن الصلاة ويصد الصلاة عمليا فإن جاء واحد مثلا من إخواننا اللي عنده فيديو وصور هذا الدرس العملي الصلاة او لكيفية صلاة الجنازة أو مثل هذه الأمور لتعالي برؤاك هنا لا حرج على ال... لا الذي يقول الدرس ويفعل نعم بارك الله فيك يلا الله اللهم وبحمدك عش فضون لا اله الا الله